عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث الصمة العنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النض لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدين فليدفع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ثرت، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلا في قبلته. فإذا سجد غمزني فقد رجلي وإذا قام بسضتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الباب يتعلق بالمرور بين يدي المصلي والسترة ذكر في هذا الباب هذه الأحاديث الأربعة الأول يتعلق بالزجر عن المرور بين يدي المصلي مطلقا والحديث الثاني يبين ما للمصلي أن يفعله إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه الأول فيه زجر للمار والثاني توجيه للمصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه ماذا يصنع له والحديث الثالث يتعلق بقضيتين. القضية الأولى وهي هل الحمار يقطع الصلاة بناء على أنه مر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الاحتمال لأنه جاء في الحديث الآخر أنه ذكر ثلاثة أشياء تقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار فهذا الحديث قد يفهم منه أن الحمار لا يقطع الصلاة قد يفهم الكلام عليه. وكذلك أيضا المرور بين يدي الصف هل يؤثر أو لا يؤثر باعتبار أن سترة الإمام سترة لمن خلفه هذا الحديث الثالث والحديث الرابع يتعلق بقضيتين القضية الأولى هل المرأة أيضا تقطع الصلاة أو أن ذلك يختص بالكلب أو الكلب الأسود والقضية الثانية من هذا الحديث وهي الصلاة إلى المرأة والصلاة إلى النائم هل ذلك أمر مباح أو أنه يتعلق به الحرج هذه رؤوس المسائل يقول عن أبي جهيم وهو عبد الله ابن الحارث ابن الصمة الأنصار رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ماذا عليه يعني ماذا عليه من الحرج والإثم وإن كانت هذه اللفظة من الإثم ليست من الحديث ليست من الحديث وإنما وجدت لا في بعض نسخ الصحيح صحيح البخاري ولكنها ليست في الروايات ليست في شيء من روايات الحديث لكن يفهم ذلك من السياق فكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه الآن لو يعلم المار بين يدي المصلي بين يدي المصلي يعني ما بينه وبين السترة قطعا إن كانت موجودة وكم هذا القدر الذي بينه وبين السترة لو لم يكن له سترة؟ يعني ما هو المقدار الذي نقول ينبغي على الإنسان إذا وجد أحدا يصلي أن يتحاشى أن يجتاز به الذي يصلي إلى سترة لا يمر أحد بينه وبين السترة لكن لو صلى إلى غير سترة هل لأحد أن يمر بين يديه أو لا نقول لا ليس له أن يمر بين يديه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ما قال الذي يصلي إلى سترة وإنما أطلق ذلك قيشمل من صلى إلى سترة ومن لم يصلي إلى سترة بأي شيء يمكن أن يقدر هذا من أهل العلم من قدره إلى موضع السجود إلى موضع السجود كما نشاهد الآن في هذا هذه الأماكن خطوط إلى موضع السجود يعني لو أنه مر من هذا الخط الذي فيه المناديل ما معلح حرج على على هذا القول ومن أهل العلم قدره بثلاثة أذرع وثلاثة الأذرع هذه تبلغ من موضع القدمين إلى ما يزيد على موضع السجود بمقدار ممر مثل هذا الخط الذي تشاهدونه الآن وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم لأنه سيأتي في بعض الروايات ما يوضح ذلك فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع ثلاثة أدرع وجاء في الصحيحين أن بين موضع سجوده والجدار ممر جدار يعني السطرة إن كانت جدارا أو غير جدار ممر شاه بينه بينه وبين الجدار ثلاثة أدرع بين موضع سجوده وبين الجدار ممر شاه يعني الآن انت لو حسبت هذه المساحة هذا الذراع من المرفق إلى رؤوس الأصابع هذا ذراع فإذا حسب ثلاثة فستجد أنها تغطي هذه المساحة من موضع القدمين إلى منتهى هذا الخط يعني يكون بين موضع سجودك والسترة نقدار ممر ممر الشاح هذا هو المشروع ولذلك نقول من أراد أن يمر بين يدي إنسانا لا يصلي إلى سترة فإنه لا يمر على هذا البعد وإنما ينآ عنه فلو أنه اجتاز من وراء هذا المكان فلا إشكال فلا إشكال وهذا الحديث يدل على التحريم ماذا عليه أي من الحرج والإثم لكان أن يقف أربعين يعني أفضل له من أن يمر بين يديه وهذا يدل على أنه, أنه متوعد بوعيد شديد بأمر ليس بخفيف فلو علم به فإن قيامه هذه المدة التي قد تقدر بأربعين يوما أو بأربعين شهرا أو بأربعين سنة أسهل عليه من أن يمر بين يديه وهذا لا يكون إلا في شيء في إثم كبير والإنسان لا يستحق الإثم إلا إذا فعل شيئا إذا فعل شيئا محرما لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ وليس لأحد أن يفهم من هذا أنه إن لم يعلم ماذا عليه فلا حرج في أي مرة بين يديه وإنما سيق ذلك مساق الوعيد والزجر وإلا فيوجد من فهم هذا الفهم طالما أنه لا يعلم إذن لا حرج عليه وهو فهم في غاية البعد ماذا عليه من الإثم هل يأثم مطلقا المار بين يدي المصلي أو أنه يعذر في بعض الحالات من أهل العلم من قال لا يعذر والحديث لم يفرق ما قال إلا لعذر فلا يجوز لأحد أن يمر بين يدي أحد من المصلين مهما كان السبب لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه فما الذي يحوجه إلى أن يمر بين يديه مما يعظم على هذا الوعيد المرتب فنقول يرتكب أخف الضررين هكذا قال بعض أهل العلم ومن أهل العلم من جعل ذلك على أحوال فأحيانا يكون المصلي متسببا في قطع صلاته الذي يصلي في طريق الناس جاء واحد يصلي بالباب والناس يخرجون من الحرم ماذا يصنعون؟ يتقاتلون؟ يتدافعون؟ يصلي في الطريق الناس في المسعى ولا يجدون في المطاف زحام وجالس إلا يبغى يصلي خلف المقام أو يبغي يصلي في الصحن والناس يسعون يطوفون كل إنسان ما يريد إلا خلاص نفسه ومع ذلك يقف ويصر ويصلي ما حكمه ذا هو الذي يأثم وهو المتسبب ولا يستطيع الناس الوقوف في المطاف ولا يتيسر لهم فيشق عليهم هذا غاية المشقة والمشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر تسع وقد يكون هذا الإنسان معذورا إنسان جاء يصلي ما وجد مكان إلا الطريق الممر وكان هذا الإنسان قد فاته بعض الصلاة فقام يقضي ركعة مثلا فله حكم المنفرد لا يمر أحد بين يديه فماذا يصنع ماذا يصنع الناس ولا يمكنهم تحاشي هذا فهو معذور في هذه الحالة هذه الحالة الثانية يكون المار معذورا والمصلي معذورا وقد يكون المار غير معذور والمصلي معذور المصلي يصلي في مكان ليس بممر ولا يشق على الناس تحاشي أطلاقا لكن من الناس من يريد أن يسلك من هذه الناحية وبين يدي المصلي وهذا تحاشاهم وأبعد ومع ذلك يأتي ويقطع صلاته فهنا المصلي إن كان يصلي إلى سترة فهو معذور، والمار غير معذور، غير معذور. فإن كان يصلي إلى غير سترة فهو مفرط، مفرط، والمار أيضاً غير معذور، غير معذور. وأحياناً يكون المار معذور والمصلي غير، غير معذور. فالحاصل أنه وقد يكون كل واحد منهما غير غير معذور فليس ذلك على حال واحدة والله تعالى أعلم ويقول فكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ماذا يفيدنا هذا الإبهام أن يذهب الذهن كلما ذهب فهذا من النصوص التي سيقت للزجر وإنما يعظم أثر ذلك إذا كان وهذا كثير في القرآن وله نظائر في السنة الإبهام أحيانا يفيد التعظيم ليذهب الذهن فيه كل مذهب. خل الذهن ينطلق هو أربعين سنة ولا أربعين شهر ولا أربعين يوما يفيدنا هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولكنه التبس أو خفي أو نسيه الراوي لكن نحن ماذا نستفيد الآن من هذا نستفيد من هذه الفائدة فهو يحتمل عندنا أن يكون أربعين سنة يحتمل أو أربعين شهرا طيب وهنا يأتي الكلام على مسألة السترة لسيما مع الحديث التي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس إلى آخره فما حكم السترة المار بين يدي المصلي متوعد وهو والمصلي مأمور بأن يدفع من يمر بين يديه فما حكمها هل هي واجبة او مستحبة تأمل ظواهر بعض النصوص التي استدل بها من قال بالوجوب وهي كثيرة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حزيمة لا تصلي الا الى سترة لا تصلي إلا إلى سترة والنهي للتحريم إلا لصارف ولا تدع أحدا يمر بين يديك لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فهذا يدل على أنه يجب على المصلي أيضا أن يدفع المار بين يديه لا تدع أحدا يمر بين يديك. فإن أبا، فلتقاتله. فإن أبا، فلتقاتله. فإن معه القرين. هذا يفسر الرواية الأخرى. حديث في حديث, حديث آخر، حديث أبي سعيد. فإن أبا، فليقاتله. فإنما هو شيطان. فنحتاج هذه الرواية هناك. فإن معه القرين. فالقرين مع كل أحد ولكن هذا القرين قد يدفعه في بعض الأحوال يدفعه إلى أمر يعصي به الله عز وجل يدفعه دفعا وقد يسبب له قلقا من الوساوس أو غير ذلك لأمور وأسباب متعددة قد يكون بسبب تسلط شياطين آخرين بسبب السحر قد يكون بسبب عتوه وتمرده هو نعم وقد يكون بغير هذا وكذلك ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لكن هذا لا يدل جلالة واضحة على الوجوب بل استدل به من قال بأنه لا يجب فما سيأتي أن السترة لا تجب إذا صلى أحدكم علقه على شرط فمفهوم المخالفة أنه إن لم يصل إلى سترة يعني أنه يسوغ له هذا نعم وكذلك أيضا يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحرى الصلاة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده يتحرى يتقصد ذلك وثبت في الصحيحين أنه كان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء ليس فيه شيء يستفر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه وهذا يدل أيضا على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليها يعرض راحلته فيصلي إليها وفي صحيح, صحيح. مسلم أنه كان يأخذ الرحل يعني يصلي يصلي إلى آخرته آخرة الرحل هو العود أو العمود الذي يكون في آخر رحل البعير اللي يسميه الناس اليوم اشتاد يستند إليها الراكب وهو بمقدار ثلثي ذراع ثلثي ذراع إلى هنا تقريبا ثم هذا العمود هذا بقدر ثلثي ذراع هذا ذراع فمثل هذا يعتبر بقدر ثلثي ثلثي ذراع تقريبا جيد ألا يجبون مصدر يقدر الإنسان تقديرا ثلثي ذراع طيب و كذلك أيضا في صحيح مسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي إليها ولا يبالي من مر وراء ذلك وهذا يدل على فائدة من فوائد السترة وهي أنها تمنع من قطع صلاته إذا مر أحد من بعد السترة فإن ذلك لا يضره وكذلك ثبت أنه صلى إلى شجرة كما عند أحمد والنساء بإسناد صحيح وفي الصحيحين أنه صلى إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة بين يديه طجعها عليه فهذه الأحاديث تدل على ماذا يدل بعضها اللي فيه الأمر الواضح أو الناهي الواضح الصريح قد يفهم منه الوجوب يجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة لو لم يثبت إلا حديث واحد فهو يدل على هذا القدر يعني مثل الحديث السابق لا تصلي إلا إلى سترة هذا صريح طيب مثل هذا الحديث هل يوجد ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب مثلا الجمهور عامة أهل العلم يقولون الصلاة إلى السطرة لا تجب هي مستحبة هل يوجد ما يدل على صرف هذا عن الوجوه إلى الاستحباب نعم كيف حديث من ايه إيه؟ إيه؟ وحديث إيش إيه؟ طيب الآن دعونا نحاول أن نعدد مجموعة من الصوارف التي يستدل بها من يقول بغير الوجوب عندنا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فهذا يدل على أنه إذا صلى فليدن منها فعنده سعة أن لا يصلي وحديث أبي سعيد الذي سيأتي إذا صلى أحدكم إلى شيء يصره من الناس فأراد أحد أحد أي جثاز بين يديه إذا صلى فمفهوم المخالفة أنه إلا إن يصلي جيد طيب وأيضا يقول حديث الحمار وهو ما سيأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قال قبلت راكبا على حمار أتان يعني أنثى وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار إلى غير جدار قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة إلى جدار إلى غير جدار إلى غير سترة كما فاهم جماعة منهم الإمام الشافعي رحمه الله إلى غير سترة قالوا هذا صارف والذين قالوا بالوجوب بماذا أجابوا عن هذا كيف شلون حديث ايش اي بعض الصف لا بس لحظة الجملة الاولى بمنا الى غير جدار قالوا الى غير سترة هذه مسألة ثانية وهي هل الحمار يقطع أصلا أو لا أي خلنا فيها الجزئية الآن صلى إلى غير جدار هل يفهم أنه صلى إلى غير سترة؟ ولا أنه يفسر بالأحاديث الأخرى أنه كان توضع العنزة أو الحربه بين يديه صلى إلى غير جدار يعني إلى العنزة أو عرض رحله كما جاء في الحديث الآخر فصلى إليه يعني إلى غير جدار إلى غير جدار ومن فهم أنه صلى إلى غير جدار إلى غير سترة قالوا هذا صارف دل على أن السترة لا تجب ومن قال لا إلى غير جدار معناها صلى إلى الحرب أو الرحل أو راحلته أو نحو ذلك قالوا لا لازلنا نتمسك بالوجوب وكذلك استدلوا بحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء إلى غير شطره هذا أصرح ولكن الحديث لا يخلو من ضعف ولو صح هذا الحديث لكان له قوة في صرف الحديث المصرح في الوجوب الحديث الذي هو صريح في الأمر أو النهي من الوجوب إلى الاستحباب واستدلوا أيضاً بماذا استدلوا بإيش السطرة ما هي واجبة قالوا هذه قضية مكملة بالصلاة وليست من داخل الصلاة وعندنا أحاديث قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير زترة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليس ذلك بصريح في الوجوب والأصل براءة الذمة فلا تكون مشغولة إلا بدليل واضح صريح وإلا فما فما يقال إن هذا يجب وأن الناس يلحقهم تبيعه وحرج وما أشبه ذلك هذه أبرز الأدلة التي استدل بها الجمهور على أنها لا تجب وعلى كل حال أدلة الوجوب قوية والله عز وجل جعل لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فكان يتحرى الصلاة إلى الأسطوانة كان يصلي يارد راحلته إلى شجرة إلى عنزه تضع بين يديه فيحرص الإنسان أن لا يترك السترة أن يصلي إلى سترة طيب يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس إلى آخر الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال هذا الحديث في مناسبة كما عند البخاري أنه صلى الجمعة ثم جعل يصلي السنة بعدها فجاء شاب من بني مروان وأراد أن يجتاز بين يديه نعم. كان أبو سعيد يصلي إلى سترة ف... أو شاب من ابن أبي معيد أراد أن يجتاز فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساغا. ما وجد مجال إلا من هنا إلا بين يديه فعاد ليجساز فدفعه أبو سعيد رضي الله عنه أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان حينما كان مروان أميرا على المدينة وهو من قرابته فشك إليه, إليه ما لقي من أبي سعيد فدخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال مروان ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصلي فجاءت شاة تسعى فساعاها النبي صلى الله عليه وسلم معنى ساعاها يعني سابقها حتى ألصق بطنه بالجدار تقدم يعني فمرت من خلفه وهذا يدل على أن هذا لا يختص بالادميين. وإنما حتى البهائم وحتى الأطفال لا يترك أحدا يمر بين يديه وفي القصة المعروفة المشهورة في خنق النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان حتى وجد برد لسانه على يده جاءت بروايات كثيرة ومتعددة رواها جماعة من الصحابة نعم في بعض هذه الروايات أن الشيطان أراد أن يمر بين يديه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أنه أراد أن يلقي بوجهه على وجهه شهابا من نار وهو يصلي فالحصل أن هذه الرواية أنه أراد أن يمر بين يديه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه حتى وجد برد لسانه على كفه عليه الصلاة والسلام وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن استطاع أن يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل أن يحول بينه وبين القبلة أحد وأحد نكر في سياق النفي أو النهي فليفعل فهذا كل أحد من إنسان أو غيره فالحاصل أن الإنسان يصلي إلى سترة وبهذا لا يضره من مر خلفها وبهذا يأمن من أن يقطع عليه الشيطان الصلاة وبهذا نعرف أن الإنسان لو كان يصلي في محل لا يوجد فيه أحد في غرفة لا يدخلها غيره في بيته ولا يوجد فيه أحد نقول يصلي إلى سترة بعض العوام يغضب إذا شاف أحد من الشباب يريد أن يضع شيئا علبة مناديل ينصبها أو كذا فتقوم قيامته لماذا تفعلون هذا؟ ومن سيمر بين يديك؟ نقول الشيطان يمر بين يديك لا يقطع الشيطان عليه صلاته الشيطان يقطع الصلاة فلا يختص ذلك بالأدميين وهنا يقول فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه وفي بعض الروايات فليدفع في نحره فليدفع في نحره نعم فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبا فليقاتله فإنما هو شيطان فإنما هو شيطان يمكن أن يفهم منها أحد أن المقصود أنه شيطان أي أنه فعل فعل الشياطين لا أنه تحول إلى شيطان ويمكن أن يقال بأن القرين يسوقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث الآخر فإن معه فإن معه القرين وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقتله قال فليقاتله والمقاتلة غير القتل هي جز قتله وإنما يقاتله ذلك بدفعه عنه فلا يمكنه من المرور بين يديه وقد قال بعض أهل العلم مروي عن الإمام أحمد أنه يدفعه بالأسهل فإن أبى فليدفعه وإن أدى ذلك إلى قتله وإن أدى ذلك إلى قتله وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت على حمار أقبلت راكباً على حمار أثان أثان يعني أنت الحمار وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا إلى غير جدار يصلي بمنى إلى غير جدار سبق الكلام على هذا وبوّب البيهقي رحمه الله عليه والبيهقي من علماء الشافعية وذكرنا لكم كلام الشافعي رحمه الله من أنه, أنه فهم أنه يصلي إلى غير سترة البيهقي بوّب عليه باب من صلى إلى غير سترة وهو يستدل بهذا لمذهب الشافعي وقد قيل بأنه ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي إلا البيهقي لأنه خدم مذهب الشافعي خدمة عظيمة جدا بتصنيف المصنفات الحديثية التي يستدل بها لمذهب لماذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله يقول فمررت بين يدي بعض الصف قوله بين يدي بعض الصف يكون مخصصا لحديث أبي سعيد السابق في حديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره ناس فراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه يعني ما لم يكن مأمومًا أي كان مأمومًا فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه فبن عباس رضي الله عنهما جاء بالأتان هنا فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد ما حق لي لماذا تمر بين يدي المصلين المأمومين تقطع عليهم الصلاة وبهذا يكون نعرف أن المأموم لا يؤمر بمنع الناس من المرور بين يديه لأن سترة الإمام تكفي سترة الإمام تكفي وإن كان من أهل العلم من قال إن العلة في منع المرور بين يدي المص من بين يدي المصلي هي التشويش عليه، فتنقص صلاته بهذا الاعتبار، فذلك يحصل لمن يحصل للمأموم أيضاً، وهذا يدل على أن هذا التعليل فيه إشكال فيه إشكال، والأقرب الله تعالى أعلم أن مروره بين يديه ينقصها، وليس ذلك للتشويش. لأنه لو كان أعمى أو في مكان مظلم أو قد أغمض عينيه هذا إنسان يصليه مغمض العينين مع أن هذا لا يشرع لكن يوجد من الناس من يفعل هذا طلب للخشوع فجاء أحد يمر بين هل سيشوش عليه الجواب لا فليست العلة هي التشويش على المصلي وإنما ذلك ينقص الصلاة ينقص الصلاة ينقص أجرها طيب والحديث الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز الصلاة إلى من؟ إلى النائم بلا إشكال ويدل على جواز الصلاة إلى المرأة ويدل أيضا أن السطرة يمكن أن تكون أيضا أن تكون أحدا من الآدميين لا إشكال في هذا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم تكن هي سترته وإنما كان يغمزها فأخذ تقبض رجلي رجليها لكن الحديث الآخر أنه كان يصلي إلى السرير وهي مضطجعة عليه فهذا سترة له وأيضا يؤخذ هذا من كون الحديث الذي يدل على الثلاثة التي تقطع الصلاة فكون عائشة رضي الله عنها بين يديه يدل على أن هذا ليس له حكم المرور بين يدي المصلي واحد واقف أو جالس فلا إشكال لا إشكال في هذا ومسألة قطع الصلاة ما الذي يقطع الصلاة الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم الذي أشرت إليه آنفاً أن يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل يعني السترة وفي حديث أبي ذر أيضا رضي الله عنه مرفوعا عند مسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه سترة إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والكلب الأسود والمرأة فقد سئل أبو ذر رضي الله عنه ما بالكلب بال الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان شيطان فالآن هذه الثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقطع الصلاة وجاء في رواية عند أبي داود تقييد المرأة بالمرأة الحائض وليس المقصود بالمرأة الحائض يعني التي في حال الحيض وإنما المرأة البالغة ويدل عليه لفظ المرأة أصلا المرأة فإن الطفل الصغير لا يقال لها مرأة نعم وعلى كل حال فهل هذه الثلاثة إذا مرت بين يدي المصلي فمعناها أن صلاته قد بطلت ويحتاج إلى أن يستأنف من جديد فيكبر من جديد يبدأ الصلاة من جديد إذا مرت امرأة وكذلك هذه الأشياء المذكورات من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله من قال بأن الذي يقطع الصلاة هو فقط الكلب الأسود الكلب الأسود لماذا الكلب الأسود مع أن الحديث حديث أبي هريرة المرأة والكلب والحمار الكلب الأسود لأنه مقيد بحديث أبي ذر وكما ذكرت لكم في بعض المناسبات في أول هذه الدروس من أن الأحاديث إذا جمعت فإن ذلك يفيد فوائد جمة منها أنه يظهر ما فيها من القيود مثل هذا الكلب الأسود والمرأة الحائض يعني المرأة البالغة المرأة البالغة وبناء عليه يقال إن الكلب غير الأسود لا يقطع الصلاة لكنه ينقصها فيمنع كما منع النبي صلى الله عليه وسلم الشاهر طيب و فالإمام أحمد رحمه الله قال بأن الذي يقطع فقط هو الكلب الأسود طيب حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر ذكر الثلاثة ذكر الثلاثة فلماذا أخرج الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله أخرجوا المرأة والحمار ليه لماذا أخرجوا هذه الأشياء أولا الحمار لماذا لحديث ابن عباس لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأنه مر بين يدي بعض الصف وليس أمام الإمام لكن حينما قال بأنه أرسلها ترتع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير جدار فهذا يحتمل أنها مرت بين يديه لكن هذا ليس في دليل فالأقرب أن يبقى الحمار قاطعا للصلاة طيب والمرأة بماذا أخرجوها؟ بإيش؟ أولاً بحديث عائشة، وعائشة احتجت بهذا حينما غضبت وقالت سويت في الحمير والكلاب، ولقد كنت ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضجعة بين يديه. فأنكرت عائشة رضي الله عنها هذا جيد فقالوا هذا دليل وهذا يمكن يجاب عنه بماذا أن عائشة لم تمر حينما كانت بين يديه فهي فهمت هذا وعندنا نصوص مصرحة بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة وعائشة رضي الله عنها خالفت بعض الصحابة في أشياء فيما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحق معهم في بعض ذلك في مسائل المعروفة حتى أن الزركش رحمه الله ألف كتابا خاصا في هذا اسمه إيش الإجابة عما استدركته عائشة رضي الله عنها على أي فالمقصود أن, أن هذا فهمته عائشة رضي الله عنها وليس ذلك بحجة ولم تذكر دليلا على المرور ما قالت كنت أمر بين يديه لو قالت هذا أكان له لهذا الاعتراض محل قوة واستدلوا أيضا بإيش على أن المرأة لا تقضع استدلوا بحديث ضعيف وحتى لو صح ليس في حجة لأن الحديث الذي استدلوا به في أنه لا من أراد أن يمر فمنعه، فجاءت جارية صغيرة، فأراد منعها، فاجتازت. فهذه جارية صغيرة والحديث لا يصح أصلا. فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة. فإذا مرت بين يدي رجل أو امرأة فإن الصلاة تنقطع، تبطل. شاء أم أبى ولا يحتاج أن يسلم لأن الصلاة بطلت بعض الناس وهو واقف هذا التسليم لا محل له وإنما بطلت يحتاج أن يكبر من جديد ف لكن هل هذا في غضاضة في حق النساء هل هذا في غضاضة بعض النساء يمكن تسمع هذا وتجرح مشاعرها هل في هذا غضاظة وحط من قدر النساء هل هذا يسوي بين النساء وبين الكلاب والحمير هل هذا هو المقصود الشباب شواب أبدا ما له علاقة وإنما لعلة الله أعلم بها يحتمل أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان يعني أغرى بها أو هم بها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان وإذا أدبرت فبصورة شيطان حتى لو كانت متحجبة بمعنى أن الشيطان يفتن بها ويغري بها ولذلك تجد الناس هو بمجرد ما يرى العباءة أصلا يرتفت تلقائيا بغض النظر عما تحت هذه العباءة جميلة غير جميلة ولو كانت متحجبة غاية التحجب مجرد ما يرى سواده من بعيد يلتفت فقد يكون لهذا السبب قد يكون لهذا السبب ولهذا لم يرد عندنا ما هو أردأ الذي أردى من الكلب ما هو الخنزير لو مر الخنزير بين يدي الصف يقطع ولا ما يقطع بين يدي المصلي يقطع لماذا ليش؟ الكلب ليس من فصيلة الكلبيات بالقياس يعني باب الأول لا يصح القياس في هذه الأمور لأنها قضايا تعبدية العلة في هذه المدركة لا لا لا ما هي مسألة ليست النجاسة الكلاب كانت تقبل وتدبر كما في حديث ابن عمر يمسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا ها الكلب الآن الكلاب تقبل وتدبر هل العلة من منع الكلب لأنه نجس لا طيب الحمار هل لأنه نجس لا طيب فالخنزير لأنه نجس الآن حينما يمره جاف هل تنتقل النجاسة قل لهذا بعض الفقهاء إذا أراد أن يؤكد قال خنزير رطب ينتقل <تصفيق> النجاسة مع الرطوبة فهل الآن الخنزير إذا مره جاف هل ينجس الأرض اللي يمشي عليها؟ هل ينجسها الجواب لا. ما تنتقل مع الجفاف. فليست العلة هي النجاسة. فالخنزير لم يرد أنه يقطع الصلاة مع أنه أشد من الكلب. لاحظ. فـ فلنقول إنه يقطع الصلاة. لو مر نقول يمنعه كما يمنع الشاة وغيرها. لكنه لا يقطع الصلاة. لا يقطع الصلاة. طيب. لو مر قرد. إذا كانت المسألة الإشغال فالقرد في غاية الإشغال أليس كذلك؟ فلو مر هل يبطلها؟ لا يبطلها فالقضية ليست هي الإشغال المصلي وليست هي النجاسة وإنما هذه أمور أخبر عنها علام الغيوب أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أتتعلق بذات المرأة أن المرأة لها منزلة بمنزلة كذا أو كذا هذا الخنزير لا يقطع الصلاة لاحظتم فليفهم هذا نعم وليس فيه غضاة اطلاقا على النساء ابدا بأي وجه المرأة اذا مرت امام المرأة تقطع تقطع الصلاة لأن الحديث عام والنساء شقائق الرجال والله تعالى أعلم فيها شيء لا زال الخنزير يعني ما هو ها نخلي الأسئلة بعدين ها طيب الآن يقول آآ على كل حال الذي خص ذلك بالكلب الكلب الاسود دون هذا وهذا لوجود هذا المعارض حديث عائشة بالنسبة للمرأة وحديث ابن عباس بالنسبة للحمار كما قال الامام احمد يقول الكلب الاسود يقطع الصلاة وفي نفسي من المرأة والحمار شيء لقيام المعارض عنده طيب تفضل باب جامع عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم يقول باب جامع هذا الباب ذكر فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بعدد من المسائل مثل تحية المسجد ومثل الكلام في الصلاة ومثل الإبراد في جدة الحر ومثل قضاء الفوائد من الصلوات ومثل صلاة المتنفل إمامة المتنفل بالمفترض وكذلك أيضا وضع المصلي بين أعضاء السجود وبين الأرض حائل وكذلك أيضا من أكل ثوما أو بصلا هذه المسائل التي ذكرها في هذه الأحاديث وهكذا أيضا ستر العاتقين وبعض هذه المسائل مضى في شرح بعض الأبواب وأذكر بما ذكرته هناك ويكتفى به فهنا حديث أبي قتادة أبي الربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون هناك بعض الأحاديث قيلت في مناسبة معينة مثل أسباب النزول في القرآن سبب نزول الآية وهكذا بعض الأحاديث ولهذا ألف بعض العلماء في أسباب ورود الحديث ويوجد في هذا مصنفات مطبوعة متداولة فأبو قتادة رضي الله عنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس قال رأيتك جالسا والناس سلوس يعني فجلست فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد الأمر هنا معلق على على شرط والقاعدة عند بعض أهل العلم أن الأمر المعلق على شرط يتكرر بتكرره وليست هذه من القواعد المتفق عليها بل هي مختلف فيها يتكرر بتكرره مثل إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول شرحناها سنة 413 بالأصول تذكرونها الأمر المعلق على شرط إذا سمعتم إذا هل كل ما سمعنا مؤذنا نردد مثله الآن سمعنا اللي جار لجار البيت هذا المسجد الآن ونحن جيران المسجد نردد وبعدين سمعنا المسجد اللي خلفه هل نردد أيضا المسجد الثالث هل نردد نعم كذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه طيب ذكر في المجلس مرات كثيرة هل في كل مرة نصلي عليه ولا يكفي مرة واحدة في العمر أو مرة واحدة في المجلس أي نعم فهنا إذا دخل أحدكم المسجد أمر معلق على شرط فلو مشينا على هذه القاعدة نقول كلما دخل المسجد صلى ركعتين. حتى لو خرج لعارض ثم دخل قال حتى لو خرج لعارض ثم دخل نسي شيء في السيارة وذهب يأتي به ثم دخل قد صلى ركعتين قل له صلي ركعتين مرة أخرى لكن هل هذا قطعا الجواب لا يحتمل فقد يكون له حكم الدخول الأول والخروج العارض ملغى نعم قد يقال هذا والأحسن أن يبقى على الظاهر كل ما دخل صلى ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد طيب لو أنه دخل في في مكان ليس بمسجد ناس خرجوا للصحراء فحضرت الصلاة ففرشوا مكانا وأذنوا فيه فجاء هذا الإنسان ليجلس على هذه البسط يريد أن يصلي له معهم فهل نقول له لا يجوز أن تجلس أو لا تجلس حتى تصلي ركعتين؟ لا لأن هذا ليس بمسجد فما الذي يصدق عليه أنه مسجد من أهل العلم من يقول المسجد هو المكان المخصص للصلاة الذي تصلى فيه الفروض الخمسة وقد حبس لذلك هذا هو المسجد مكان مخصص معد للصلاة وصلى فيه الفروض الخمسة لو بقينا على هذه القيود فنقول المصليات اللي في الدوائر الحكومية والشركات والمدارس اللي ما يصلى فيها إلا الظهر ما تكون بهذا الاعتبار لا تكون مسجدا تكون مصلى فلا يحتاج أن يصلي فيها ركعتين كذلك مصلى العيد لا يصلي فيه ركعتين بخلاف ما لو صلىها في المسجد ولكن هذا ليس محل اتفاق من أهل العلم من يقول مصلى العيد إن حبس لذلك ولو لم يكن يصلى فيه إلا العيد فهو مسجد والمسجد يقال أيضا لمحل السجود لمحل الصلاة وللمتعبد والله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد مواضع الصلاة مواضع العبادة نعم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طيب لو دخل الحرم مسجد مسجد الكعبة لكن هل يقال لمن دخل الحرم إنه ينبغي أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يقال هناك شيء آخر يمكن أن يفعله وهو أولى وأكمل الطواف فهو تحية البيت فلو أنه دخل فطاف سواء كان هذا الطواف واجبا أو مسنونا أو مستحبا فإنه لا يحتاج أن يصلي ركعتين. لو جاء وطاف طواف الإفاضة فله أن يجلس. ولو لم يصلي ركعتين الركعتين لخلف المقام. لو أنه جاء وطاف طوافا مستحبا دخل الحرم وجاء وطاف فإن هذا يكفي عن صلاة الركعتين بل هذا أكمل لأنها تحية. لكن لو أراد أن يجلس من غير طواف نقول صلي. صل ركعتين فلا يجلس لا يجلس طيب مفهومه أنه لو كان الآن فلا يجلس مفهومه إن جلس فيلحقه حرج طيب إن لم يجلس ظل واقفا يبينتظر الصلاة هو توقع الإقامة قريبة فوقف هل نقول عليه حرج ولا ما عليه حرج ما عليه حرج طيب لو مر فإنه ليس عليه حرج فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين الآن هذا نهي والنهي للتحريم إلا لصارف الجمهور من أهل العلم يقولون لا تجب وإنما هي مستحبة طيب ما هو الصارف لهذا الأمر الواضح الصريح فلا يجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة قال له ما منعك أنكر عليه وكذلك قال للرجل الذي دخل المسجد ويصلي وهو يخطب الجمعة فقال له أصليت تركعتين قال لا فأمر أن يقوم ويركع مع أن سماع الخطبة واجب وهو سيشتغل عنها بالقراءة والقيام والقعود والركوع والسجود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى ومع ذلك أمره بالقيام وأن يصلي فهذه كلها تدل على وجوب صلاة الركعتين فبماذا يجاب عفوا بماذا أجاب الجمهور عن هذه الأدلة ما هو الصارف عندهم ما هو الصارف لماذا صرفوها ما هو الصارف كيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد خمس صلوات الخمس المكتوبة هذا الحديث مع قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع هذا جعله كثير من أهل العلم جمهور جعلوه عمبة في أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس فقالوا صلاة العيد لا تجب وقالوا صلاة الاستسقاء لا تجب وصلاة تحية المسجد لا تجب وصلاة الركعتين خلف المقام لا تجب وهكذا قال ما يجب عليها إلا خمس صلوات فقط مع أن الأدلة على وجوب صلاة العيد قوية نعم والأدلة على وجوب تحية المسجد قوية نعم. فقالوا هذا الصارف الذين قالوا تجب بماذا أجابوا عن الحديث خمس صلوات قال هل علي غيرها بماذا أجابوا عنه قالوا الرجل يسأل عن فروض الأعيان كيف كيف بسبب إيه إيه هو نعم قالوا هو الرجل يسأل عن فروض الأعيان لفرضها الله عليه ابتداء فهذه لأمر عارف وكذلك قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ما يتكرر ما يجب عليه في اليوم والليلة حينما صلاة العيد ليست كذلك وقد يكون هذا الحديث قد يكون بعد ذلك يعني الأمر بتحية المسجد مثلا فالفرائض كانت تفرض على الأمة شيئا فشيئا حتى اكتملت شرائع الإسلام فعلى كل حال يحرص الإنسان دائما أنه إذا جاء إلى المسجد إذا دخل المسجد ألا يجلس حتى يصل لركعته لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويبقى الكلام في فعل هذه الصلاة في أوقات النهي وقد مضى الكلام على هذا ولكن لا بأس أن أشير إليه عند الكلام على الحديث الآخر الذي سيأتي من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك يعني عندنا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس مضى الكلام على هذا في المواقيت مع أحاديث أخرى مثل هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا لم يخصص فيه وقت دون وقت في كل وقت وكذلك أيضا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها إذا ذكرها، حتى لو كان وقت نهي وكذلك أيضاً يا بني عبد مناف لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار حتى أوقات النهي وكذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وكذلك حينما قال من يتصدق على هذا فيصلي معه صلاة الفجر وكذلك لما كان في مسجد الخيف لما جاء برجلين ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا فقال صلينا في رحالنا قال فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلي معنا فإنها تكون لكم لكم نافلة وكما قال عليه الصلاة والسلام وأحاديث أيضاً في هذا المعنى كل ذلك يدل على إيش على ويعطي الكلام على المسألة إن شاء الله تعالى نجمع بين هذه الحديث وقد مضى لكن أذكر به نتوقف هنا ولا نقرأ الحديث الآخر نتوقف كم صار لنا ساعة هو؟ أتوقف أتوقف كم قرنا حديث خمسة؟ ها؟ ماشي الحال طيب تفضلوا اللي عنده سؤال المرأة في الحرم هل تقطع؟ كي إذا كان يصلي نافلة فهل تقطع المرء إذا طبعا الحرم من الناس من يقول بأن المسجد الحرام يجوز المرور بين يدي المصلي وهذا هو الشائع عند العامة ويغضبون إذا جاء أحد يمنعهم ويستغربون غاية الاستغرب ولربما زجروه ولربما جهلوه نعم فالحاصل قد يستدل مستدل على هذا بحديث ابن عباس لأن هذا كان في ميناء صلى إلى غير جدار صلى إلى غير جدار لكن هذا ليس فيه كما سبق ومنهم من يظن أن حتى المس المسجد النبوي مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذه الأحاديث جالسا مع أصحابه في المسجد لكن قد يستدل المستدل بقاعدة أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع وهذا له وجه متى إذا كان في حرج على الناس يصلون في مكان لا بد أن يجتاز الناس بين يديهم وإلا يحصل لهم ضرر ومشقة عظيمة فعنده إذن قال الشريعة ما جاءت بالحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا كان يصلي الإنسان لا يمكن أن يصلي لكثرة الزحام إلا وأن يمر الناس بين يديه منهم النساء أو غير النساء أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يتحكم يبحث عن مكان يصلي فيه أحيانا تقام الصلاة ويسلم الإمام وأنت ما وجدت مكان تثبت بقدمك أصلا ما صليت معهم وقد لا تستطيع أحيانا أن تصلي ولا إماء الناس وقوف ويتضاغطون هذا يحصل أحيانا عند الطواف حينما تقام الصلاة وأن تطوف لا تريد أن تقطع الطواف قبل الإقامة فتقام الصلاة الناس من اللي جاءوا يدفعون والناس اللي أمامك توقفوا خاصة عند الحجر الأسود فلا تستطيع أن تذهب أي مكان مالك لك إلا تنتظر والناس يدفعون دفعا وتنتظر متى تنتهي الصلاة من أجل أن يتحرك الناس ففي مثل هذه الحالات يقال لما شقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع أما إذا وجد الإنسان مندوحة فلا شكال. نعم الخط هل يكفي سترة الخط هل يكفي سترة في حديث ورد نعم أنه إن لم يجد فليخط خطا وهذا الحديث أورده الحافظ في البلوغ وحسنه حسن إسناده وضعفه بعض أهل العلم ومنهم ابن الصلاح وحكم عليه بالاضطراب نعم، فعلى كل حال الشيخ الألباني ضعف الحديث فمن صحح الحديث قال إن الخط يجزء والأكمل السترة أن تكون فإن لم يجد يعني أنه عند عدم وإذا كان الإنسان لم يجد وإذا, كان وإذا من ضع ومن ضعف الحديث فإنه يقول إن الخطها يجزه ولا يغني عنه شيئا طيب باقي شيء آخر نعم لا لا لا ما في تفريق لحديث أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يقطع عليه الشيطان صلاته فكيف نفرق لقول استحب في حال وتجب في حال الشيطان يقطع لصلاة ولا يرى الشيطان ما يمكن هذا نعم كيف أيوة لا في بعضها لا يقطع الشيطان عليه الصلاة حديث الآخر لما أراد رواية إذا ذكرتها لكم آنفا أراد الشيطان أن يمر بين يديه فخنقه نعم كيف ما يمكنه لا يمكن الصغار ها لا فرق بين الصغير والكبير إلا بالنسبة للبنت فإنها لا تقطع الصلاة إذا كانت دون البلوغ والبالغة تقطع تقطع بمعنى تبطلها وإلا الجميع ينقصها والنبي صلى الله عليه وسلم كونه إنه مرّت الجارية أو كذا لا يصح وحتى لو صح فهو منعها أجتازت وهي صغيرة. يقوليت يكون هناك درس بين الأذان والإقامة حول أداب طالب العلم كما كان في السابق. ممكن ما في إشكال أنا فكرت في هذا. تبغون يكون بين الأذان والإقامة ولا يشق عليكم الحضور؟ خالد يجوم من بعيد. كمل بين الأذان والإقامة. ها؟ 25 دقيقة سيده. بس المشكلة حنا وش يجيبنا حنا أذن المغرب المغرب اليوم أذن العشاء وحنا في الدمان هنا خاف أقول لكم وبعدين ما نستطيع أننا نجيب الوقت كيف كيف سيرجع الدرس بعد المغرب إن شاء الله خلاص إذا رجع إن شاء الله الدرس المغرب إذا بدأ الليل يقصر كملنا إن شاء الله أداب طالبين بإذن الله إيه ممكن يكون سترة يصلي إلى إنسان يصلي إيه ما خاله يصلي إيدي. يقول هل هو ملزم المصلي الآن لو اكتشف أن أحداً كان يصلي خلفه اتخذه سترة جيد فهل له أن يقوم ويترك هذا الإنسان يمكن أن يقال الله أعلم إنه إن كان زيد يلحقه حرج بالبقاء أن ذلك لا يلزمه كان يلحقه حرج بالبقاء وهذا الإنسان الذي صلى خلفه قد فرط ولا يلزمه شيء لم يلزمه به الشارع أما إذا كان الإنسان لا يلحقه حرج فين بغاليه أن ينتظر من أجل مصلحة صلاة أخيه المسلم فلا يكون متسبباً ب... ب... ب... بقطعها يقطع عليها الشيطان أو غير الشيطان نعم والاستدامة أسهل من الابتداء يعني لو قال له واحد اجلس أصلي إليك سوترة يمكن يقول له لا أول شيء آخر يقول له دخل المسجد ولم يجلس إنما اضطجع فهل يكون داخلا في الحكم نعم داخل الحكم هذا أبلغ يقول ما علّك قطع الحمار الصلاة الله أعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إذا سمعنا نهيق الحمار ونباح الكلف ماذا نقول أمرنا أن نستعيد قال فإنها ترى ما لا ترون هذا لا يحصل برغاء البعير وثغاء الشا وخوار البقر فالله أعلم بينما الديك يرى الملائكة الله أعلم الله أعلم بس يسأل عن حد السُّترة فعن قلنا بمقدار ثلثي ذراع هذا تقريبا الله أعلم نعم كيف إيه إيه يقول في السؤال إنه من جاء مستقبلا للمصلي واضح حتى وصل إلى موضع سجوده مثلاً ثم انصرف عن يمينه أو شماله لا يعتبر هذا قطع هذا يحصل بدون أن يأتي هذا من كان يصلي خلفه إنسان فأراد أن يقوم هل ذهابه من هنا يعتبر قطع للصلاة؟ ليس بقطع للصلاة وإنما الاجتياز ولهذا الفقهاء بعضهم عبر بعبارة دقيقة قال أن يمر من يمينه إلى شماله أو من شماله إلى يمينه لكن لو جاء ود المصحف وجاء ومر وهذا يصلي فوصل إليه ثم تيامل دون أن يكون مجتازا بين يديه يقول ما رأيك في اللوحات التذكيرية التي على الطرق مثل سبحان الله استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بعض الشباب يريد قامت مشروع بهذا وأنها صدقة جارية يعني هذا لم يكن عليه عمل السلف رضي الله عنهم وكل خير في اتباع من سلف ما كانوا يعلقون على الطرق والشوارع سبحان الله والحمد لله وإن كان هذا أسهل أخف من تعليق عبارة قولوا الحمد لله هذا يوجد في بعض اللوحات طيب صلي على النبي هذا موجود حتى بعض الأخوان من الأصوليين رآه مرة قد هذول لو قالوا اللهم صل على محمد حصل المقصود من ولع الأصوليين بالجدل نعم. فالحاصل أنه مثل هذه الطريقة لا تشرع لكن يمكن الإنسان أن يعلق شيئا ليعرفه الناس مدة موقتة ثم بعد ذلك يزال وأيضا هذه الأشياء التي تعلق بعض هذه الأشياء التي تعلق منكرة يعني مثل هذا اللي ناقل كلام لابن القيم يقول اللي يموته ويسمع الأغاني يمسخ قبل أن يموت قردا أو خنزيرا هذا كلام مو بصحيح ولا ولم أجد هذا لابن القيم في كتاب وهذا حينما ينشر الإنسان مثل هذه الأباطيل حتى لو قاله ابن القيم الكلام باطل ما يصح والعبرة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فالإنسان ما يتفت ما يجتهد في عمل خير ويتحمل وزرا هذا يحصل فيه من تنفير الناس عن الشريعة ما فيه يوم ساخ قردا أو خنزيرا وين هداهم يشوفون الناس يموتون وما مسخ أحد منهم إلى قرد أو خنزير وهو يسمع الأغاني فحنا بغينا نخوف الناس خوفهم بالأدلة الصحيحة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتاب الله عز وجل ولا نحتاج أن نأتي لهم بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان الله أعلم